يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهرون به بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون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 رب لم من الله ونعمه والله عليم حكيم وان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاء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 ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاء بأس نسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فَأُولَئِكَ همُ الظَّالِمُونَ يا أيها الذين آمَنُوا جتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس ولا يوتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أي يأكن لحم أخيه ميتاً فكرهتمو وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ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 وَإِن تُطِيعُ اللَّه وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ رَفِيعٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ